وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى لقاء ماتع يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ بسحق الحويني حياك كل شيخنا بارك الله رفع الله قدرك الله في جرائم ومع برنامجكم عابر سبيل هذا البرنامج الذي رسمنا فيه ملامح الطريق او كما يسمي البعض خارطة الطريق في سبيل فرارنا إلى الله تبارك وتعالى في السير إلى الله عز وجل ما يمكن أن يتزود به العبد في هذه الرحلة وما هي الأمتعة التي يحملها معه وما هو المركب الذي لا بد أن يستخدمه حتى يصل في سيره إلى الله تبارك وتعالى شيخنا الحبيب تكلمنا في الحلقة الماضية أن مركب الحب مركب لا يضل صاحبه أبدا لا بد أن يأخذ الإنسان العدة إذا أراد الفرار إلى الله تبارك وتعالى وإذا أراد أن يكون عابر سبيل حقيقي أن يركب هذا المركب وهو الحب حب الله تبارك وتعالى هذه المركب قد تختلف صورتها عند كثير من الناس او قد تشتبه الطريقة فهذا يظن أنه قد ركب سبيل الحب إلى الله تبارك وتعالى والآخر يظن أنه ركب سبيل الحب إلى الله عز وجل ولكن كلاهما ركب مركباً آخر اختلفت عليهم او البعض يشتبه عليها الصور فيقول أنا لا أعرف هل أنا أحب الله عز وجل حب حقيقي أم أن حبي لله عز وجل حب مدخول بمحبتي لزوجتي ومحبتي لأبنائي حب الصور لذلك انا أقدم أغلى ما أملك لهم وإذا دعيت إلى أمر الله تبارك وتعالى تقعست وركنت إلى الدنيا طبعا هو عشان يتجلى هذا الأمر عنده وتتضح الصورة بشكل دقيق محتاج يسأل محتاج يسأل طبيب طبيب قلوب خبير بمثل هذا الأمر حتى يصل معه إلى الإجابة الصحيحة ولكن للأسف في كثير من الأحيان يكون الطبيب هو اللي بيوصف له الوصف الغلط ويكون هذا الدواء به سم قاتل كيف يمكن أن يتجلى الحب الحقيقي لراكب هذا المركب في سيره إلى الله عز وجل أي نعم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على نبينا سي المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا هو الطبيب إذا وصف الدواء خطأا لا يقال أنه طبيب إنما يقال أنه طبيب إذا وضع حقيقة الدواء على حقيقة الداء كثير من الناس فعلاً كانوا يسألونني مثل هذا السؤال بألفاظ متباينة وبأشكال مختلفة يقول يعني, أنا يعني أشعر أنني أحب زوجتي أكثر من ربي وأحب أولادي أكثر من ربي وأكثر من النبي عليه الصلاة والسلام طب ليه بتقول هذا الكلام يقول أني يعني مرأتي أسارع في هواها نهي إذا طلبت شيئا أسارع فيه وحتى لو كان مضنيا من لي لا أجد مشقة في أن أفعله لها كذلك أولادي فأم يشتبه عليه هذا الحب مع محبّة الله تبارك وتعالى طبعا لا بد أن نفرّق بين محبّة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبيه المحبّة المحبّة الفطرية المحبّة الفطرية ان الإنسان أن يحب ذاته أن يحب مرة ، أن يحب أولاده أن يحب أبا، يحب جاره هذه اسمها المحبّة الفطرية أما محبة الله تبارك وتعالى فالذي ينبغي أن يعلمه كل سالك إلى الله عز وجل أنها محبة شاقة قل من يشعر باللذة فيها ينظر جداً أن يشعر أحد باللذة فيها ليه لأنها مقاومة للتيار يعني تحب الله عز وجل يبقى تمتثل أوامره زي ما كنا بنقول للمرة اللي فاتت أوامره ممكن تكلفك ريابتك نعم ممكن تكلفك راتبك ممكن تشريتك في الأرض ويكون هذا هو المطلوب منك ثمن المحبة ثمن ف فمحبة الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم اسمها سباحة ضد التيار أما المحب محبة الفطرية فهي سباحة مع الطيار اللي هي معطيات يعني, يعني الطيار اللي شيلك صحيح يعني أنت لا تبذل إطلاقاً تبذل أي مقاومة في أنك أنت تقاوم الموج والكلام ده لا أنت أوقفت يديك وردليك والمياه اللي شيلك وفيش إطلاقاً أي مشقة عندك في القصة دي إنما محبة الله عز وجل كلها مشاكل فمن صبر على هذا كان محباً وهو ده بقى علامة الحب من صبر, من صبر, من صبر على المشاقات طبعا من صبر على المشاقة في الأوامر والنواهي كان محبا هاي دي دي دي علامة الحب بقى عشان كده مش لازم يكون مستمتع بي وهو بيقاوم بي بي لأن في مرحلة المقاومة قد يشغل القلب بالمقاومة نفسها فيذهب سلامه السلام النفسي اللي بيكون موجود عند الانسان يذهب سلامه يعني مثلا عايزة أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قار أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة أي أنما كلما زاد حباً كلما زداد عليه البلاء بالضبط كده وبعدين إذا, إذا كان دينه متيناً زيد له في البلاء طيب زيد له في البلاء ما هو مش متحمل أصلاً وعمال يصرخ وبيتأوى ومش قدر ينام على جام تمام؟ فين اللذف دي؟ بين اللذة دي أصحر أنا عايز أفرق ما بين لذة أنك أنت تجيب لابنك اللي هو نفسه فيه هذه متعة وهذه متعة وتشعر أنت بلذة فعلاً يعني أنت ممكن تكون في نفسك في أكلة معينة وابنك عايز يأكل الأكلة دي هو الواد يقبل عليه أن تسيبها له وتشعر أن أنت مستمتع جداً أنه بيأكل وأنت بتاكلش كأن أنت شبعت هي دي متعة ولذة لكن أين المتعة في, في الآلم بالضبط كده أين المتعة في الألم وفي البلاء وفي التأوه هنا كنت عملت تقلب ظهراً لبطل في البلاء وإذا كان دينك متين يزاد عليك في البلاء إيه بقى الجائزة من القصة دي يمشي على الأرض وليس وما بي. عليه خطيئة طيب مش كده بس في حديث آخر يبين المعنى أكتر من كده وبصرح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الأمم السابقة فقال وَلَكَانَ أَحَدُهُمْ بِالْبَلَاءَ أَفْرَحَ مِنْهُ بِالْعَطَاءَ سبحانه وتحالك طب أنا عايز أفهمها يعني بس هذه مرحلة متأخرة لعلها لا مرحلة متقدمة يعني توصف في العلال يعني توصف في العلال أنا فاهم عشان كده أنا عايز أفرأ أنا بضرب المسأل ليه عشان تنحط فرصورة عايز أفرأ العطاء كل من آدم يحب العطاء وعايزه تمام. كان الذين كانوا من قبلنا إذا عرض على واحد منهم بلاء وعطاء يقول لا البلاء طب تأخذ البلاء بما فيه من ألام وتأوهات وما يتنام شواء والكلام ده ليه عنده من الإيمان ما يحمله على النظر إلى الثواب الذي سيحصل عليه في الآخرة عنده إيمان جازم بما سيحصل عليه يعني مثلاً عندنا في حديث حذيفة بن اليمان أيام الخندق النبي低حل صلى الله عليه قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي, وهو معي في الجنة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول وهو معي في الجنة كانوا كلهم بطيروا ما كانش حد بي يعني بيسمح لحد أنه يسبقوا لو النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أنا وهو في الجنة طيب إيه اللي النبي صلى الله عليه كان عايزه احنا عارفين ايام الخندق كانت الريح شديدة جدا جدا والبرد كان شديدا وكانت النار بتطفأ والحجارة طايرة بتخبط في بعضها من شدة الريح والكلام ده فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز واحد يجيب, يجيب خبر المشركين جسوس يعني يجيب خبر المشركين فبيقول لان الجو مش مساعد الجو مش مساعد وفي بعض الطرق هذا الحديث ان الصحابة كانوا بيتثنوا نفسهم في الرمل طلباً للدفئ كتر ما مش مش البرد يعني كان يوم حفر النفس حفرة ويحط الرمل على نفسه بحيث الرمل يدفيه طمام فلما واحد يدفي النفسه في الرمل عشان يطلب الدفئ وتيجي تقوله في الجو ده اخرج شاقة جداً على النفس جدا. عشان كده النبي صلى الله وضع هذا المحفز بين هذي كلامه قال من يأتيني بخبر القوم وَهُوَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ جَزْمًاً يعني وَهُوَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ كلام نهائي يعني مش حده كرر الكلام ده ثلاث مرات إن حد يقوم لا محدش أهل لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم يا حذيفة في بعض طرق الحديث قال حذيفة فتقاصرته يعني أم داخل تحت شوية كده حيث أن إيه ما يتشافش يعني تمام قال قم يا حذيفة فخرج حذيفة قال فدع لي فكأنني أمشي في حمام حمام العمية دافئة يعني وكذا بباركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال أتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا مشي على شكل بحيث أنك تتقلبهم علينا يقولنا ولا حاجة ذهب حذيف ابن اليمان ووجد أبا سفيان يصطلي ظهره مكشوف عريان ونار بقى ويتدفى وبتاعه والكلام دوات قال فهممت أن أضربه فأخرج القوس بقى وحطه في السه حطه في كبد القوس وعايز يديه الوحدة كده وبتاع فتذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تتعرهم علينا فجاب خبر القوم ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما بلغ الخبر قال فرجع لي القر بتاكتك من كتر البرد قال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم عباءته فتدثرت بها فنمت حتى أصبحت فآتاني فأيقظني وقال قم يا نوما فنعيز أقول دي حاجة شقة على النفس ما فيش حد من الصحارة آم عشان النبي صلى الله عليه وسلم يليقوه هو مع من الجنة من الجزاء برغم الجزاء الكبير واختبارك إزاي أنه مع النبي على الصلاة والسلام في الجنة فأنا عايزة أقول أنه يعني الالتذاذ بمحبة الله تبارك وتعالى لابد أن تمر بمراحل عشان بس في ناس متصورين أني المستمتاع بمحبة الله يا وتعالى هي كده كلمة و جات و هيجي بسهولة لا بإلطاقا شاقة للغاية لابد أن يدرب المرء نفسه عليها زي أي واحد ما بروحه بيعيز يعمل عضلات والكلام ده بيعمل عضلات بعد قدي يعني شهور بعد شهور بعد سنين بعد الكلام ده على ما يعمل عضلات والكلام هي أي عمل أي عمل لا سيما الأعمال الشاقة زي كمحبة الله تبرك تعالى اللي هي أعمال قلوب أعمال قلوب تحتاج إلى وقت تحتاج إلى وقت حتى تستمتع بها أول ما تصل بعد طول ممارسة أول ما تصل إلى هذه الدرجة حتستمتع حقاً بالإسلام وتختار البلاء بالضبط كده حينئذ حينئذ إذا عُرِض البلاء على المرء و عُرِض على العطاء هيأخذ البلاء و هو لكن إحنا بنتكلم الكلام, الكلام بنتكلم على عامة الناس بنتكلم إحنا مش أدي الكلام الكلام اكبر مننا بكتير نعم إحنا بنذكر الأنموذج الأنموذج الذي ينبغي أن, أن يحتذى, يحتذى و المرء به تمام صل إلى هذا الأنموذج بطريقة فلانية نعم تمام. مش لازم يعني وانا بكلمك دلوقتي واحد ممكن يقول لي طب وانت يعني اذا عرض عليك البلاء والعطاء ما هتاخد اي يعني مثلا نعم يعني الله عالم الله عالم. ما ماذا يختار ولا نكون كما قال سمنون آه طبعا لا يستجلب على نفسه البلاء, على نفسي البلاء. آه سمنون الواعظ لما قال يا ربي أنا كان, كان اسمه سمنون المحب محب. المحب كان دائماً أدعي محبة الله يتبارك تعالى فقال لربنا اختبرني يا رب أنا بحبك واختبرني بأي اختبار أنت توقعني فيه وحتشوف أنا بحبك ولا فحبس فيه البول نعم فقعد يتنطط عادي يتنطط مش قادر يروح يمينه ولا شماله فكان يمر على صبيان الكتتيبة يقول ادعو الله لعمكم الكذابة الإنسان لا, لا يستجب على نفسه البلاء لكن يسأل الله تبارك وتعالى أنه إذا آآ يعني آآ وقع فيه إنه أن يلهمه الصبر أن يلهمه الصبر, جميل جداً أن يلهمه الصبر والرضا جميل جدا, والرضا جميل جداً شيخنا لعل أيضا هذا يحملنا إلى كلام آخر فيما يتعلق من قد تكون الكلمات التي جاءت في حد ذاتها معوق لقصير النظر آه بمعنى أنه قصير النظر هذا إذا سمع هذا الكلام وكلما ازداد الإيمان كلما زاد البلاء لا يخاف طبما خليني أقنع بما أنا فيه ويرفض أني أن يدرب نفسه للمسألة استأدي بالتدريب أنا أدرب نفسي عشان يزداد بلاي عشان أبتله لا خليني عن ما أنا فيه ويقنع المسألة بتاعهم الشهيرة المؤمن مبتلة نعم يعني دايما يقوله المؤمن مبتلة صحيح وده, وده صحيح لكن أنا عايز أقول إحنا الآن في سبيل تجلية الطريق نعم جميل, جميل أنا لما أقوله لما أقوله أنه سوء الفهم في إدخال المعاني على بعضها أو الفهم المغلوط او الفهم المغلوط لأي معنى من المعاني يخل المرء يضل على طول جميل جدا طيب شيخنا احنا قلنا في بداية الكلام أنه قد يكون سبب الفهم الخاطئ الطبيب او حضرتك جليت وقلت من تزيع بزي الطبيب أه من تزيع بزي الطبيب أعتقد أن هذا يجب أن يكون مدخل لحلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل لنبين ما هو الفرق ما بين الطبيب و ما بين شبيه الطبيب لأننا عايز أعرف إحنا أن أعرف نحن نتكلم أنه هذا مرض قلوب وأنا أريد أن قلبي فلما أروح أعالج قلبي لازم أعالجه عن طبيب و طبيب حقيقي و ليس شبيه طبيب ليدلني على الطريق و ليدلني على المركب الذي سيحملني في عبور السبيل فهذا يعتقد أن تكون وقفتنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل الفرق بين الطبيب وبين شبيه الطبيب بين العالم وشبيه العالم أو من تلبس بلبوس العالم دون أن يكون عالماً حقيقياً نعم بإذن الله عز وجل أزاك الله خير شيخنا بارك الله رفع الله, الله قدرك يفضل. في الدارين الله يبرك بارك الله يفضل. أحبتنا في الله وبهذا يصل مركبنا إلى مرساح في هذه الليلة بإذن الله عز وجل على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم عابر سبيله مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبسحاق الحويني وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم في الخير والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته